بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اللقاء الأول في هذا المكان وفي هذا المسجد في شرح كتاب مهم ورسالة نافعة لأحد كبار أئمة أهل السنة والجماعة الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وقبل أن نقرأ في الشرح او في الرساله ونبدا بالشرح ها هنا بعض المقدمات الاولى في التعريف للصابوني رحمه الله فهو الامام المحدث المفسر الحافظ والفقيه ايضا هذه اوصافه عند العلماء ومن اوصافه المشهوره الواعظ لانه اشتغل بالوعظ بعد والده وكان صغير السن ولقب بشيخ الإسلام لما له من المنزلة العظيمة في التوجيه والدعوة إلى الله وإلى منهج السلف الصالح وكنيته أبو عثمان ولقب الصابوني لأن هذه اشره قيل انها سكنت في محله يصنع فيها الصابون و رحمه الله من علماء اهل الحديث ومن المستغلين التفسير والفقه ولهذا ذكر في كتب التراجم التي ترجمت لعلماء الشافعية في الطبقات ومن هنا قال بعض العلماء إنه شافعي المذهب رحمه الله ويظهر أنه على طريقة أهل الحديث وإن كان استفاده من الإمام الشافعي ومن غيره من أهل العلم وأما عقيدته فإنه على عقيدة السلف الصالح ومنهاجهم كما صرح بذلك في كتابه في عنوانها عنوان هذه الرسالة وفي ثناياها في مواضع متعددة و ننتقل بعد هذا إلى ملخص عن الكتاب هذا الكتاب فيه عدة أمور الأولى بيان منهج أهل السنة وجماعة في أسماء الله وصفاته. المسألة الثانية التفصيل في بعض المسائل في مسائل الصفات مسألة القرآن واللفظ ومسألة الاستواء على العرش وغيرها الثالث ذكر المؤلف الاثار عن السلف في اتباع السنن وترك البدع بعد ذلك المساله الرابعه او الامر الرابع ذكر بعض امور الاخره التي يؤمن بها اهل السنه والجماعة الخامس ذكر الايمان ومسائله ثم السادس القدر ثم الصحابة رضي الله عنهم وأتبع ذلك بالخلافة ثم مسألة الإمامة والسنع والطاعة لولاة أمور المسلمين وعدد مسائل أخرى بعد هذه على وجه الاختصار وختم الكتاب بذكر صفات أهل السنة وجماعة وصفات أهل البدعة هذا ملخص لهذا الكتاب الكتاب حقق في رسالة علمية الدكتور ناصر بن عبد الرحمن جديع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين في درجة الماجستير. وهذه الرسالة محققة اجتهد المحقق والباحث في التعليق عليها وهناك عدة طبعات أخرى لهذه الرسالة سبب تأليف الكتاب سيأتينا أن المؤلف رحمه الله كان قد عزم على الحج في الطريق مر ببعض البلدان والتقى بإخوة له في الدين طلبوا منه أن يكتب ويصنف لهم هذه الرسالة فأجابهم إلى طلبتهم وهذا يدل على أن علماء السلف يحرصون على نشر العقيدة الصحيحة تعليم الناس الخير في أي مكان نزلوا فيه حتى لو كان مرورا يمرون بتلك الديار حرصوا على نفع أهلها وإصلاح عقائدهم وبث عقيدة السلف الصالح فيهم هذا مقدمات و وقبل أن نبدأ بالشرح بالنسبة لوقت الدرس الاسبوع الماضي كيف كان وقت الدرس عندكم الاسبوع الماضي درس العشاء متى يبدا صلوا العشاء هنا طيب هذا احسن غدا ان شاء الله صلي العشاء في هذا المسجد تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني لما وردت آم الطبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الكرام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 وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحمل وحمل وحمل وحملهم إياهم عليها فاستخاط الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار وجاء ينتفع به أولو, أولو الألباب والأبصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله قلت وبالله التوفيق طيب يقول رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد افتتح الرسالة الحمد لله الصلاه والسلام على رسوله ثم قال فاني لما وردت امد طبرستان وبلاد جيلان المؤلف من خراسان وفي طريقه للحج مر بهذه البلدان وطبرستان طبرستان منطقه كبيرة تقع في الان ايران يقول متوجها إلى بيت الله الحرام يعني هذا في عزمه على الحج هو يريد الحج فمر بهذه البلدان قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين يعني من أهل آمد طيب رسال ومن أهل جيلان هؤلاء من الصالحين والمؤمنين من أهل تلك الديار أرادوا أن ينتفعوا بعلم هذا العالم وأن يجعل لهم فصول في المسائل التي يكثر فيها النزاع حتى يعرفوا الحق ويلزموه لأنه من أهل الحديث الذين يسلكون منهج أهل الحديث بما في الكتاب وبما في السنة وبما كان عليه سلف الامه هذا بيان لسبب تأليف الكتاب كما تقدم لكن المؤلف لما قال متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هنا هذا اللفظ فيه إشكال ومخالفة لان نعم هذه الطبعه الوحيده عندكم في غيرها المشهور في النسخ التي بين ايدينا في النسخ الخطيه التي حققت عليها هذه الرساله ليس فيها كلمه مسجد نبي فيها قبر نبي وهذا هو موضع الاشكال فاذا كان اللفظ الذي عندكم هو الثابت عن الصابوني فالحمد لله لا اشكال في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والنسخة التي بين أيديكم إن كانت مقابلة على أصل الخطي عن المؤلف فهذا هو الصواب إن شاء الله والمؤلف رحمه الله يكون. اصادف في هذا. وأما إن كانت النسخ التي بين أيدينا نسخة المحققه في جامعة الإمام والنسخة الأخرى التي حققها الشيخ بدر بن عبد الله البدر في الكويت أو غيرها فإن هذا خطأ ينبغي التنبيه عليه. لأن شد الرحال لمجرد زيارة القبر. ليس بمشروع ولكن المشروع هو شد الرحال لزيارة المسجد ثم إن زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا، لا تكون هي الأصل إنما شد الرحل إلى المسجد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالمسجد هو الذي يشرع له شد الرحل وهنا مسائل في التعليق على هذه الكلمة الأولى لفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذه الكلمة وهذه الجملة مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند التابعين مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأمر من بين سائر الناس وهو أنه من صلى عليه في أي مكان فإن الله يصلي عليه عشرة وإن الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإنه يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ويبلغه تسليم المسلم في أي مكان كان وكان ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يكثر التردد وإنما عند قدومه من سفر أو عزمه على السفر يأتي فيأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتنحى خطوة السلام عليك يا ابا بكر ثم يتنحى خطوة السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف رضي الله عنه وهم أشد محبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في هذا لكن اشتهر إطلاق الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم وليس في ذلك محذور وليس في ذلك محذور ليس في اطلاق هذا اللفظ محذور شرعي وإنما تجد في كتب الفقهاء خصوصا المتأخرين منهم أنهم يطلقون هذه الجملة فيقولون يشرع لمن حج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومراد هؤلاء العلماء الذين قالوا هذه الجملة اتيان مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مرادهم احسانا بالظن بهم ولم يستدل احد او يحتج احد من الصحابه او الائمه ائمه الدين بمساله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث فيه الزيارة اطلاقا ارجعوا إلى الاحاديث النبويه لا تجدون فيها شيئا يتعلق بهذا اللفظ لفظ الزيارة وإنما الذي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند كثير من المتأخرين اشتبه الأمر لأنه قد رويت أحاديث باطلة في فيها لفظ الزياره من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا حديث كذب باجماع اهل العلم فهذا فيه لفظ زياره نعم ولكنه ليس بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها احاديث اخرى ايضا في أن من زاره وجبت له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها لكنها كلها لا تثبت كلها غير صحيحة كما نص على ذلك علماء الحديث المتقدمون منهم والمتأخرون فمن المتقدمين الأئمة الكبار النقاد المشهورين كأحمد وطبقته ومن هؤلاء ايضا ابن تيميه والذهبي وابن حجر العسقلاني وأيضا ابن عبد الهادي صنف في هذا كتابا عظيما اسمه الصارم المنكي جمع فيه جميع هذه الحديث وبيّن بطلانها وأتى بما يدل على إمامته وتبحره في علم الحديث رحمه الله ومن المتأخرين أيضا أئمة الدعوة رحمه, رحمه الله ومن المعاصرين أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته في الحج التحقيق والإضاح والعلامة المحدث الالباني رحمه الله في حديث وفي رسالة له في تحذير الساجد اتخاذ قبور مساجد وغيرها وغير من أهل العلم أيضا فبعض الفقهاء المتأخرين لما رويت هذه الأحاديث في الزيارة ظنوا ثبوتها ظنوا أنها ثابتة فتركب عندهم من إجمال اللفظ في الزيارة ورواية هذه الأحاديث التي ظنوا ثبوتها تركب من هذا غلط من غلط منهم في استحباب السفر لزيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من بعدهم من هؤلاء من تأثر بهذه الجملة التي وضعها بعض الفقهاء فزادوا انواعا من الخطأ والابتداع، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على الألفاظ التي يتفوه بها فيما يتعلق بالشريعة لأنه يوقع عن الله إذا كان يفتي أو يعلم الناس فيتحرى في اللفظ ويتوقع ويوافق ما جاء في الكتاب والسنة وألفاظ أهل العلم الراسخين حتى مما يدلك على هذا الأمر أمر يعني عدم اشتهار لفظ الزيارة أن الإمام مالك رحمه الله مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة كان يكره قول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة مشهورة عن مالك ومالك رحمه الله من أتباع الكبار أتباع التابعين وأدرك التابعين وجالسهم وتلقى العلم عنهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يصرح بكراهه هذا اللف دليل على عدم اشتهاله لكن ما الذي حصل بعض العباد وبعض الناس والغرباء قد يفعل تصرفات ثم يتطور الأمر وتنتشر عند أمثالهم فيظن من لا علم عنده أنها مشروعه وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عندها فراهه علي بن الحسين من علي بن ابي طالب فقال له فنهاه عن هذا وقال له الا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا الحديث الشاهد أنه نهاه عن هذا الشيء فربما يتصور أن بعض الناس يأتي يتحرى هذه الأشياء إما يتحرى الدعاء أو يتحرى الصلاة لجهله يظن أنها مشروعه ثم يأتي من بعده فيتوسع الأمر وغالبا يأتي الغلط ممن يرمى ممن يظن فيه الصلاح العابد الذي يشتغل بالعباده والعلم عنده قليل واتباع السنه عنده قليل يكثر عنده الغلط المقصود يا اخواني ان بدع القبور وما يحصل من التوسع فيها يبدا قليلا قليلا ثم ينتشر العمره الثاني الحديث المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو سعيد الخدري وابن عمر وبصرة بن ابي بصرة وغيرهم في انه عليه الصلاه والسلام قال لا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا ومسجد الكعبه ومسجد ايلان يعني المسجد القدس ماذا فهم منه الصحابة؟ فهمه من التحريم تحريم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة وكان أبو غرير رضي الله عنه قد سار إلى الطور فلما بلغه الحديث ترك ذلك ولما علم به بصره علمه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم ان هذا أمر لا يجوز فبلغ ذلك ابو هريره هذا يدل على ان الحديث يدل على التحريم وهذا هو فهم الصحابه لهذا الحديث فلا يعبأ بالفهم الذي فهمه بعض من غلط من متاخرين بان المقصود بذلك الكراهه و حتى على هذا التقدير انتبهوا معي فإن الأعمال الصالحة لا تكون مكروهة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فالسلف الصالح لن يكونوا يذهبون ويسافرون لأجل البقع والأماكن والمشاهد لم يفعلوا هذا ولم يشتهر هذا الا عند الرافضه فانهم هم الذين يعمرون المشاهد ويسافرون لأجلهم ثم تلقف عنها عن هؤلاء من وقع في الخطا من اهل الفقه أو من وقع في البدعة من أهل السلوك والعبادة وصار عندهم قصد المشاهد والسفر إليها صار عندهم هذا من الأعمال الصالحة لبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم يا إخواني أن من قصد القبر دون المسجد حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقصد القبر يسافر ويشد الرحل لاجل القبر فقط ولا لا يرى في قلبه شيئا للمسجد معلوم ان هذا مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لصريح الحديث ومخالف لاجماع السلف الصالح فان السلف قد أجمعوا على استحباب زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه وكما تقدم يا إخواني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزار كما تزار القبور بل اختص صلوات الله سلامه عليه بأنه من سلم عليه في أي مكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك ويرد عليه السلام ولهذا صار هذا في الصلاة على المؤمن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل فريضة ثم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام قد يقول أحد الناس إذن لو سافرت أنا إلى بلد لزيارة قريب أو صلة رحم يعني أو زيارة صديق أو لتجارة أو لطلب العلم فأنا قصدت هذا المكان فهل معنى هذا مخالفة الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالجواب أن المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى بقعة اي أو أرض أو مكان يعني لأجل هذه البقعة نفسها أو لأجل هذا الأرض أما الأمر المنفك عنها فلا يدخل في النهي ولهذا لو كان هذا الصديق الذي تزوره تزوره أو هذا القريب الذي تصله في مكان آخر انتقلت إليه لأن ليس مقصودك المكان فالمنهي عنه ان يقصد الانسان بقعة ارض معينة مسافر لاجلها نقول لا توجد الا الى ثلاثة بقع ثلاثة اماكن فقط هي التي يقصد السفر لاجلها مسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الاقصى هذه الثلاث الاماكن الاراضي البقع هي التي تقصد للتعبد فيها أما البقع الأخرى في الدنيا في الأرض كلها ليس فيها مزية اطلاقا فلا تشد الرحال اليها إذا سافرت لطلب العلم فإذا كان هذا العالم أو الأستاذ في المسجد هذا أو انتقل للمسجد الآخر فأنت لا تقصد هذا هذه البقعة أليس كذلك؟ نعم فالمنهي عنه تخصيص بقعة لعبادة وتعظيم لهذه البقعة المسألة الثالثة السفر لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختص بالحج لأن المؤلف قال متوجها إلى بيت الله الحرم وزيارة القبر لا وكثير من المؤلفين في كتب الفقه يذكرون هذا بعد الحج يذكرون مسألة الزيارة بعد الفراغ من مسألة الحج فينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بزمن الحج ولا يرتبط الحج بها فمن حج ولم يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح بالإجماع وأما الحديث الذي سبق ذكره من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره الكفر لأن من ظاهر يعني الوعيد الذي فيه الكفر لان معناه ان الذي يحج ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبره جفا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمؤمن ان النبي؟ لا يجوز. هذا الكذب الموضوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاعصار على الامه والتشديد على الامه بينما الله سبحانه تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج لكن هذا شأن الكذابين يفترون الكذب على هذه الشريعه ويغيرون فيها ولكن الله حافظ دينه بحمده سبحانه وتعالى المساله ترجئوا اللي بعدها الرابعه اعلم ايها الاخ المبارك ان فضيله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأجل أن القبر بجواره كما يظن بعض الناس فإن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل موته صلوات الله والسلام عليه فهو في حياته قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجده صلاه فكانما صلى ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ثبتت فيه فضائل كثيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أخبر بها وحدث بها عليه الصلاة والسلام وليس هذا مرتبطا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غزو أو في حج عمره ومن صلى في المسجد حينئذ يثبت له هذا الأجر حتى مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسفره أو غزوه أو حجه عليه الصلاة والسلام فيظن بعض الناس أن الفضيلة مرتبطة بوجود القبر أو لانه جوار المسجد وهذا خلاف النصوص الدالة على فضل هذا المسجد الذي أسس على التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الحق أن بعض الناس يتبع الهوى ولا يتبع الهدى ولا يدري أنه إذا ظن هذا الظن الفاسد ماذا يلزم على هذا كلام يلزم عليه التكذيب بالنصوص التي جاءت في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذا طعن في الرسالة في الحقيقه فينبغي التنبه لهذه المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص وفضائل كثيرة عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي بالأمور التي لا عبره بها شرعاً أو ظنون فاسدة ليس عليها دليل ويترك النصوص الواضحة الشرعية هذا تعليق على موضوع الزيارة وليعلم المؤمن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب على كل مسلم ومسلم وتوقيره واجب على كل مسلم ومسلم وليس التوقير أو المحبة تكون في موطن أو في مكان بل في كل وقت المسلم وحياته يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظمه والمعيار في المحبة والتعظيم ليس بأهواء الناس ولا عواطفهم ولا ما أحدثوه من البدع فيحتكمون أو يحاكمون الناس إليها لا فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وموالاته وتعزيره وتوقيره ونصرته فرض حتم على كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض حتى على الجن يجب على الجميع أن يوقروه ويعظموه صلوات الله والسلام عليه هذه تعليقه يسيرة لما ذكر المؤلف هذه الجملة لأن الموضوع يحتاج إلى هذا التعليق ولا ينبغي لطالب العلم أن يفوت عليه هذا قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين هذه الكلمة أصول الدين كلمة يراد بها الأمور العظيمة الإسلام فهي أصول وأصول الدين تعرف عن طريق القرآن والسنة فأركان الإسلام الخمسة هي أصول الدين وأركان الإيمان الستة هي أصول الدين وما يتبع ذلك من الأصول الكبار أيضاً ما وقع فيه المخالفة من قبل أهل البدع سواء في أسماء الله وصفاته أو في القدر أو في مساء اخرى فمذهب الصحابة والتمسك به تمسك بالأصول التي يعصم الله جل وعلا بها العبد من الزيق والظلال ولا يلزم من قول المصنف أصول الدين أنه يقول إن هناك فروع يعني ليست لها أهمية ليس هذا بلازم ليس هذا بلازم وليس في الدين شيء يستهان به إطلاقا كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالدين يأخذ كله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف أي الإسلام كله قال أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين من هم ائمه الدين؟ هم الذين صارت لهم الإمامة قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولهذا يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالمؤمن إذا استمسك بالدين وصبر وأيقن وهذا يكون بعد العلم والتعلم فإنه حينئذ يوفق إلى أن يكون اماما يقتدى به في الخير وأعظم من صنع ذلك أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه مبشرون بالجنة المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم التابعون لهم بإحسان عرفوا بنصرة الدين والتمسك به تعلموه من مصادره الأصيلة وعملوا به ودعوا الناس إليه وصبروا على ذلك فصارت لهم الإمامة وعلماء المسلمين لأنهم العلماء والسلف الصالحين السلف الصالح السلف ما سبق والخلف ما يأتي بعد فسلف هذه الأمة أولها صدرها متقدموها هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان طريقتهم مرضية يرضى الله عنها ويحبها وقد ذكر الله هذا في كتابه في عدة مواضع الموضع الأول ليس في الترتيب يعني في الذكر هنا الموضع الأول في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ايش رضي الله عنهم ورضوا عنه إذن أخلاقهم عقيدتهم عبادتهم سلوكهم منهجهم رضي الله عنه ليس هذا معناه أن كل واحد منهم معصوم لا هم في الجملة طريقتهم مرضية لكن الواحد قد يعصي الواحد قد يعصي الفرد قد ينقل عن غلط قد يخطي في مسألة فقهية قد يخالف الدليل من حيث لا يعلم أو لأسباب أخرى لكن طريقتهم في الجمله راضي الله عنهم ورضوا عنه هذا الموضع الموضع الثاني في سوره النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا بين الله ان سبيل المؤمنين نجات فاذا اتبع غير سبيلهم نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مسلم الموضع الثالث في سوره الحشر لما ذكر الله الفيل ما الله على رسوله الى ان قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم واتقون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله نعم اخرجوا من ديارهم واموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون من هم مهاجرون ثم قال والذين اتبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقش نفسه فاولئك هم المبيعون من هم الانصار اللي بعدهم باشره الايه اللي بعده والذين جاءوا من بعدهم الى يوم القيامه كل المؤمنين اللي جاءوا بعد المهادر وأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا شوف الأخوة تدل على لزوم ايش المنهج أخوت في الدين أخوت في العقيدة لزموا طريقتهم أحبوهم رضوا عنهم ودعوا لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحم إذن هؤلاء أثنى الله عليهم للزومهم هذا المنهج وهذا الذي يسميه العلماء منهج سلف الأمة من هم سلف الأمة؟ نعيد مرة ثانية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا هو منهجهم هؤلاء هم الذين تؤمر الأمة كلها بالاقتداء بهم الآن يجب على أهل الأرض من المتسبين لملة الإسلام يجب عليهم أن يسألوا عن هؤلاء السابقين الأولين وهذه والأنصار ما طريقتهم ما هي أقوالهم ماذا رووا ماذا قالوا كيف عبدوا الله حتى يعرفوا المنهج الذي أحبه الله ورضيه فإن بعض الناس قد يحتج بالكتاب والسنة ولكن يخالف الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة لكن هذا المنهج الذي عليه الصحابة والتابع لا يمكن من اتبعه تدى قال وهدوا ودعوا هدوا هنا هدايه ايش توفيق لا توفيق بيد من؟ إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله هداية ي... إرشاد ودلالة دعوة وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين والمصدقين والمتقين يعني يحثون الناس على اتباع السنة ويحذرونهم مما يضادها وينافيها هذه طريقة علماء أهل السنة وجماعة فكن أنت منهم وعلى طريقتهم. تحث الناس على السنة وتنهى عما هو ضد لها أو ينافيها تنهى إخوانك المؤمنين إذا بنى مسجد على قبر تنهى عن الصلاة فيه تحذر الناس هذا خطأ هذا لا يجوز هذه معصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اسباب لعنه الله تحذر لان بدعه شركيه تفضي الى الشرك من وسائل الشرك تحذر الناس من الغلو في الصالحين اذا رايت بوادر ذلك تحذر من اسباب الضلال في مسائل الدين الاخرى تحث الناس على السنه بعد ان تقوم بها انت علما وعملا طيب اذن الذي يضاد السنه اما يكون ايش مخرج من المله كأمور الردة والعياذ بالله مثل عقائد الباطنيه الذين يكذبون بالرساله او يغلون في بعض المخلوقين غلوا في منزله يجعلونهم في منزله الله يعلمون الغيب ويدبرون الكون وإلى اخره هذا ضد السنة لكنه مخرج من ملة وقد يكون غير مخرج من الملة مثل البدع التي لا تبلغ رتبة الكفر قال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها الولاء والبراء هنا مسألة مهمة عندما يكون المؤمن متبعا للسنة مقتديا بالسلف الصالح فهذا يحب ويوالى ويدعى له ويعان على هذا الشيء والناس يتفاوتون ولهذا قد تجتمع المحبة والبغض والمولادة والمعادات في الرجل الواحد فالناس في منازل فأهل السنة وجماعة يوالون من اتبع السنة ويحبونه ولو كان في المغرب وهم في المشرق أو العكس إذا سمعت برجل على السنة ويدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر ببضعة حتى لو لم تعرف اسمه ولا نسبه ولا تحبه وتؤليه وتؤيد في دعوته تقول هذا هو الحق وأنا أشكره على هذا وأيده على هذا ولو لم تعرفه واذا رأيت العكس رجل على البدعة يدعو إلى البدعة حتى لو كنت تعرفه وهذا خطأ ولا يجوز وهذه من الأمور التي لا ترضي الله وأنا أنهى عنها وانا ابغض هذا الرجل بمقدار ما عنده من البدعة هذا معنى ووالوا في اتباعها باختصار يعني. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها يعني ان الناس يختلفون هنا هنا ناس يستحقون التبديع وهنا ناس يستحقون ايش التكفير كل هذا مضبوط عند العلماء بضوابط ومقيد بقيود فاذا كان الأمر كفرا مخرجا من الملة كل بدأ المنسوبة للدروز والنصيرية والإسماعيلية والعقائد الباطنية المخالفة من الإسلام؟ هذه عقائد كفرية كمن يعتقد أن محمد بن إسماعيل رسول وعند شريعة بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيده كفرية مخرجه من الملة راجعنا عليه ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه خاتم الرسل او يعتقد ان بعض المخلوقين او بعض الاولياء يعلم الغيب ويدبرون الكون ونحو ذلك من انواع الضلال العظيم والمخالفة للمله الاسلاميه فهذا كفر وصاحبه يكفر إذا كان دون ذلك من البدع التي لا تبلغ مرتبة الكفر فإنه لا يكفر وإنما يبدع. لكن من يتولى هذا هو بيّن رحمه الله ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح يعني العلماء الذين لهم الإمامة هم الذين يصدرون هذه الأحكام والعوام و الصغار الطلبه و يكون تبعا لهم يصدرون عن علمائهم ويأخذون عنهم واضح قال و احرزوا لانفسهم و لمن دعوهم اليها ايش ما انا احرزوا ان حصلوا و لانفسهم و دعوهم اليها يعني الى السنه بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها الذي على عقيدة السنه السنة الجماعة له ثواب عظيم يقول الصحابة رضي الله عنهم عدد من الصحابة يقولون اقتصاد في السنه خير من اجتهاد في بدعة والعمل القليل إذا كان على السنة صاحبه يجر أجر عظيم وإذا كان عمل كثير لكن على بدعه منع أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال وأفضوا إلى ما قدموهم من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فكونوا كذلك رحمكم الله تدعو إلى السنة بالكلمة الطيبة والرفق والحكمة ترشدون العباد تحملون اهاليكم وازواجكم واو و... ذرياتكم عليها تحببونهم تحببون السنه الى قلوبهم تحصلون اللذور العظيمه باذن الله نسال الله يجعلنا واياكم كذلك قال فاستخرت الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار وجاء ان ينتفع به اولو الالباب والأبصار والله سبحانه يحقق الظن يعني الرجاء ويجسر علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله هذه الدعاء من المصنف ومقدمة لهذه الرسالة نأخذ جملة قصيرة ثم نختم قال رحمه الله تعالى قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدنية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 ولا يكيفونهما, ولا يكيفونهما بكيف او سبه ولا يكيفونهما بكيف او سبهيا هي فيها نسخه اخرى يشبهونهما ولا يكيفونهما بكيف او يشبهونهما مثل نسخه اخرى ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهه خذلهم الله وقد عاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما ورد القرآن طيب. يقول رحمه الله قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية أصحاب الحديث يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفون بضبطه وروايته وفهمه والعمل به من الصحابة وتابعين لهم بإحسان سواء كانوا ممن اشتغل بالفقه أو ممن اشتغل بالحديث فإن أهل الفقه يعتمدون على الحديث وأهل الحديث يحرصون على فهمه وفقه معناه ليس المقصود فقط الرواة بل حتى من سمع بالأحاديث وعمل بها دون أن يرويها فهو منهم وكذلك من دعا إليها ليس هذا اللفظ مقصورا على الرواة فقط الرواة رحمهم الله وجزاهم عن أمة خيرا لهم من ذلك النصيب الوافر ولكن أيضا علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة الذين فهموا هذه الأحاديث وفقهوا معانيها يدخلون في هذا الوصف حفظ الله تعالى احياءهم ورحمه امواتهم يشهدون الله تعالى بالوحدانيه فعلم انه لا اله الا الله قل هو الله احد الى اخر النصوص الكثيره في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدرهم إليه الشهاده ان لا اله الا في روايه إلى أن يوحد الله التوحيد أنواع ثلاثة توحيد الألوهية توحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات وفي وقت الصابور ومن قبله لم يشتهر وينتشر الشرك في الربوبيه بين أفراد الأمة ولا الشرك في الربوهية والألوهية بين أفراد الأمة وإنما ظهر مقالة الجهمية المعطلة فظهرت المقالة بالشرك والظلال في باب الأسماء والصفات فاجتهد علماء الحديث وعلماء أهل السنة في الرد عليهم وبيان باطلهم وفي القرون المتأخرة ظهر الغلو والظلال فحدث الشرك في الألوهية والشرك في الربوبيه فاحتاج أهل العلم من علماء أهل السنة وجماعة وعلماء الحديث للرد على المشركين في أنواع التوحيد الثلاثة كلها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 عقيدة السلف على وجه الاختصار لا على وجه التوسع وسنعود إلى هذا المقطع إن شاء الله في الدرس القادم وسوف تكون بداية الدرس حول الله تعالى بعد صلاه العشاء مباشرة في هذا المسجد أسأل الله جل وعلا من جميع العلم والعمل الصالح صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا أزاك الله خير في <تصفيق> أسهل طيب يقول السائل ما هو الضابط في زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم المسلم إذا كان خارجا ليس من أهل مدينة وسافر فإنه يكون في قلبه ونيته زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتباعاً للحديث وعملا به ورغبة فيما جاء من النصوص في فضل زيارة النبي ص... مسجد... مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصل إلى المسجد يشرع له أن يصلي فيه ما تيسر ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه صلوات الله وسلم عليه هذا هو المشروع ولا يكرر لأنه لم يحفظ عن الصحابة والسلف أنهم يأتون عند القبر في كل مر في كل يوم أو في كل يومين الذي عرف عن ابن عمر أنه عندما يأتي من سفر أو عندما يقصد ويعزم على السفر يأتي فهذا هو المشروع للمؤمن فإذا كان في المدينة أيضا هو في حقه يشرع أن يأتي مسجد قباء لكن لو كان خارجا ليس من أهل المدينة وجاء فقط الى مسجد قباء نقول لا لا يشرع هذا ان تاتي من الرياض مثلا او من الشام او من اليمن الى مسجد قباء فقط ولا تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه غفله تترك الافضل وتترك ترك ما حثت دلت عليه النصوص الصريحه الواضحه وتقصد ما لم ياتي في الشريعه قصد السفر اليه فهمتم لكن لمن وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطبق على حديث الواردة في استحباب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو الآن أقام في المدينه فيشرع له ما يشرع للمقيمين عموما في أي مكان من زيارة قبور الصحابة في البقيع أو زيارة مسجد قباء والصلاة فيه قول هل يجوز الدراسة على من عرف بالانحراف في العقيدة في علوم اللغة وعلومها وغير ذلك إذا كان الطالب الذي يدرس ليس ب... عنده تأصيل وضبط في مساء العقيدة ويخشى أن يؤثر فيه المدرس فلا يدرس عنده وأما إذا كان عنده فهم وحذر وتأصيل في مساء العقيدة فلا حرج أن يأخذ عنه اللغة والبلاغة ونحو ذلك مع الاحتياط شاء الله يعني يثبت قلوبنا ولا لا يزيغها بعد إذ هدانا شاء الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فيكون مؤمن حذر يكون عنده خوف من أن يأتيه شبهة أو تنطلي عليه تلبسات أهل البدع.